We mm are -hmm. لهم جن What? میلیم my يا عيال دول والله العيال شاید <coughs> Well, mm -hmm. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ خَلَقَ السَّمَاءَ باء ايه اه على الحلقه في ذيس وان و بس le <coughs> mot <coughs> صلق السماوات بغير عمل عادل <coughs> oh, no. وَمَا لَهُ كَمَبْنَى وَأَلْقَيْتُ فِيها رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُم نعم نعم بل هو the uh -huh. mm <laughs> Isn't <laughs> it? وفي قرارتي على لي نعم نعم نعم الله الله الله أفصلوا في عالمي نام لي ولي ولي بص لك لان حرف 6 Ke bir ni إِنَّ اللَّهَ لطيف خبير يلا عندك يا ابني Yeah. من الصلاة وأُمر بال ص و غم من رحيم. من رحيم. كتاب, كتاب فصلت آياته السرعة العربية لقبل عاميون صدق الله العظيم عشنا إخوة الإيمان والإسلام في لحظ الموم مع عازي فلاو المباركة عازي الحكيم, الحكيم. فلأ علينا قاضلة الشيخ عبد الحكيم فهم الجمع القارب للإتعاف العربية والمقيم بطمام الأجا زقالية لأقلت لكم أن تصفوا الضوء للصاحبة المرحوم نيرة أبو طلبة إدارة محمد عادل ميرت الماند مع مكتب الفراشة الكبرى وقصور الأفلام المتنقلة المرحومة أحمد جودة إدارة جميل أحمد جودة بميد مانك ولا رأس ولا مطرها في عزيزات